ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسب ما نص عليه في الآية سواء أوجفوا عليه الخيل والركاب أو لا ولكنه تعالى بين في سورة الحشر أنما ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه الخيل والركاب أنه لا يخمس ومصارفه التي بين أنه يصرف فيها كمصارف خمس الغنيمة المذكورة هنا وذلك في قوله تعالى في فيء بن النضير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة فقالوا الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر كفيئ بن النظير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبن غير السلاح وأما الغنيمة فهي من تزعه المسلمون من الكفار بالغلبة والقهر وهذا التفريق يفهم من قوله واعلموا أنما ما غنمتم الآية مع قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فإن قوله تعالى فما أوجفتم عليه الآية ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله في غزوة بن النظير وفيءهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتالي أما الغنيمة فعن زحافي والأخذ عنوة لدى الزحافي لخير مرسل إلى آخره وقوله وفيءهم مبتدا خبره لخير مرسل وقوله الفيء في الأنفال إلى آخره كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر بين به الفرق بين الغنيمة والفيء وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات لأن آية واعلموا أن ما غنمتم ذكر فيها حكم الغنيمة وآية ما أفاء الله على رسوله ذكر فيها حكم الفيء وأشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي فكيف يكون غنيمة لكم وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه وقال بعض العلماء إن الغنيمة والفيء واحد فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفي وهذا قول قتادة رحمه الله وهو المعروف في اللغة فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة ومنه قول مهلهل ابن ربيعة التغلبي فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبل من بعيري ولكن نهكنا القوم ضربا على الأثباج منهم والنحور يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال فقوله أفأنا يعني غنمنا ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسبيات ولو كن منتزعات قهرا ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما وتدل له آية الحشر المتقدمة وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة من آية الأنفال هذه ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى إن آية واعلموا أن ما غنمتم الآية ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله الآية وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله باطل بلا شك ولم يلجئ قتادة رحمه الله إلى هذا القول إلا دعواه اتحاد الفيء والغنيمة فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية الأنفال في الغنيمه وآية الحشر في الفيء ولا إشكال ووجه بطلان القول المذكور أن آية ان ما غنمتم من شيء الآية نزلت بعد وقعة بدر قبل قسم غنيمة بدر بدليل حديث علي الثابت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر خمست وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه وأما آية الحجر فهي نازلة في غزوة بن النضير بإطباق العلماء وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفي راجعا إلى نظر الإمام فلا منافات على قوله بين آية الحشر وآية التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدو وذكر الله كثيرا مشيرا إلى أن ذلك سبب للفلاح والأمر بالشيء نهي عن ضده أو مستلزم للنهي عن ضده كما علم في الأصول فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام الكفار وقد صرح تعالى بهذا المدلول في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلى قوله وبئس المصير وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى في أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال ولا سيما في وقت الضيق والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوبه عند نزول الشدائد قال أن ترت في معلقته ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي وقال الآخر ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمرو أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وسيكون لنا إن شاء الله بقية حديث في لقائنا القادم فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته